و بناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 والدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَاً رَبَّنَا آتِهِ من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها وأشفقنا منها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان